السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم بلغن الشان والرجي ا ma Omna <todic> world m <تصفيق> ومن راجل <دلاخرة> ثيرا <تصفيق> ومن نرى سكاخيرا <دلاخرة تصفيق> ba o oh. كان الصحي وهم وما كان قومه dia <laughs> oma بِاللَّهِ رَأْمَا مَا نَرُوهُ إيوهَ بِجَادِ نِيمٍ قِمَصَتْ وَمِنْهُ ثُورِيَ يَدِينِ وَامِنْ Mm-hmm. <laughs> لما ما يظور تنسى طب بيجت امني من ombi ربنا وفق لي ربنا وفق لي ونوائذ to كون قانن في <تصفيق> لي con وعليكم ورحمه الله وبركاته